ان ربك يعلم انك تقوم أَدْنَى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان تُحْصُوهُ تحصوه فتاب عليكم